السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا بنت رسول الله يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب يا غالب كل غالب دمع عيني تفجر نهار اللي قضر سجنه لجسمه سبع ايام عايش على عباب خبر كان ما جا كل ما شاب الدنيا ولا ساعه هنيه سرداب مظلم جرع كاسات المنيه بالسجن ما يعرف نهاه تفطر ولا الصبر مور قد ما صبر شال عباق خيبر كان ما جاك الخبر يا المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مكتب بني بإدارة نبيلا نبيل البهادن عمر طنشي بن جعفر حماميه جناجا سولام الشقس خلف رجاجي وعلى الجسر ذباه وبرجلتنا جي يا الجسر ذباه وبرجلتنا جي يا يا شيعتهم علي ابنار تسعار فجعت علي الكرار فجعتهم شديدة من عينهم غلغلوا في الساقدة ما تروح فوق الجسر ما فكوا حديدة ما تروح فوق الجسر ما فكوا حديدة صاحة يا أبو يومك صار الأكشار صاحة يا أبو يومك صار الأكشار زنتي بندل <سؤال> يا فخر قيبه و دهامه كل <سؤال> يوم نترجاك تطلع بالسلامه <سؤال> صارت الدحله بقلوبنا تصوب سهامه صارت الدحله بقلوبنا تصوب سهامه فقد جهز المطروح يا شيعت نوح والحايل الشنيعه ينادوا بالذل ومصيبه ام فضيعه فوق جسر ما يا كعبه الشيعي فوق جسر ما تروح يا كعبه الشيعي بسمي فته ومهجتك ولا لي مخضار بسمي فته ومهجتك ولا مخضار ايش على عباب خيضر كان ما جاك الخبر عن جسر بعده تراب بالحواد من غبار اينا يالاد عدنان ومضر يلا كل غيره عن جسر بغداد ارفعه شيخ العشيره يالاد عدنان ومضر يلا كل غيره جسر بغداد ارفعه شيخ العسير ذب العمايم وانشوه بجانب سريره ذب العمايم وانشوه بجانب سريره ثوروا ترى ما من صديق عليه ينغار ثوروا ترى ما من صديق عليه ينغار الهندسه الصوتيه محمد <تصفيق> جبار لين <لاني تصفيق> جبار <لاني تصفيق> الكلمات للشعر المرحوم مولعطيه الجمر البحراني اداء المنشد مالك الأسدي